التي يخرج بعدها المهدي يظهر الدجال ينزل عيسى بن مريم تنشق الأرض فتخرج الدابة وتسم الناس مسلم وكافر وصف النبي عليه الصلاة والسلام أحوال الناس حينها فقال يأتي على الناس زمانا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 وأن يسترب المناصب باحتيالك كما يفعل غيره في هذه الظروف والله تترقب الدنيا كلها رجلاً مسلماً صالحاً ينقذها مما هي فيه من فترة من ظلم إذا جار الأمير وكاتباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء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 رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد الكواب وما كان الله ليطلع أحد على الغيب إلا أن يطلع بعض أنبيائهم دلالة على نبوتهم وإعجازا عند قومهم عالم الغيب